بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاءت الحديث عن ابي المليح الهدي رضي الله عنه أن نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلنا على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقالت انتن اللاتي تدخلن نساء كن الحمامات كان السيده عاشر مستغرب انو انتو بلاد الشام انتو تفعلوا هذا الفعل انتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين ربها وفي الحديث ايضا له روايات اخرى ان نساء دخلنا على ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها فسالتهن من انتن قلنا من اهل حمص قالت من اصحاب الحمامات قلنا وبها باس يعني في شيء حكم شاعر الحمامة على الحكم ربما انت الان تستغربين يا ام المؤمنين ولكن علمينا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه نزعت ثيابها هناك وضعت الان نزعت ثيابها في, في غير بيتها خرق الله عنها ستره يعني هتك الله عنها ستره وفي الحديث ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعى إلى الجمعة يعني يسرع يوم القيامة إلى صلاة الجمعة ولا يتأخر عنها فليسعى إلى الجمعة ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد شوف هي رواية طبعا جاء معنا بأس الحديث لكن هذه زيادة فيها رواية أخرى للحديث أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طبعا نحن ما ما نشرح له شرحنا الباب شرح مفصل لكن نستفيد من اختلاف الروايات قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام فقال إنه سيكون بعد حمامات ولا خير في الحمامات للنساء فقالت يا رسول الله إنها تدخله بإزار يعني لبس سترت فيه العوره ودخلت إنها تدخله بإزار فقال لا وإن دخلته بإزار ودرع وخمار يعني أولا نتحمل بخمار يعني معناته يعني شاء نحن نعرف الاماكن العامه الشبيهة بالحمامات يعني المسابح وتواليها هذا كله بالنسبة للمرأة قال وإن دخلته بإزار ودرع يعني بس مو بس لباس لباس الحجاب اللباس مع كمان زيادة أيضا وخمار كمان متخميرة وخمار وما من امرأة تنزع خمارها هناك ثيابها شوف اللفظ الآن كمان مخيف أكثر تنزع خمارها يعني دخلت عن جارتها وأنه شلعت وكشفت وكشل حكم وما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون شوف كل والآخر نعرفها هكذا لا الآن هذه فيها فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم إذن لا يحل لك أن تجلس مع امرأة دون أن يكون معها محرم فإذا كان هناك محرم في أيمانه إذا كانت هناك فإذا لذلك الجلوس واخيرا روي عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون افقا يعني مسافات بعيدة المدى إنكم ستفتحون افقا فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمة دخولها، فقالوا يا رسول الله إنها تذهب الوصب وتنفي الدرن يعني للطفافة ولغياح الجسم. قال فإنها حلال لذكور أمة في البزر مأزق إذا كان نفسيم ستعين عورة حرام على إناث أمة. يا بعد ذهبت احاديث اللي نسمعناها ظلت ثلاثه ايام نتحدث عن احكامها يجب ان ناخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الشافي ونعلم الحكم في ذلك هل يجوز ام لا يجوز للنساء للرجال الى غيرهم من الاحكام نسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم